ما ذكره من الآيات التي فيها إثبات الصفات لله تبارك وتعالى شرع في ذكر بعض الآيات التي فيها صفات النفية والصفات السلبية التي ينزه عنها ربنا تبارك وتعالى فذكر ما ذكر من الآيات ثم ذكر قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لبهب كل إله لما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفوه عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون ما اتخذ الله من ولد من هنا لتأكيد النفل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله فمن في الموضعين لتأكيد النفس ما الله من ولد وما كان معه من إله إذا أي لو كان معه آلهة كما يقول المشركون لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون وهذا كما ترى استدلال لما سبق في أول الآية من نفي الولد والشريك في الألوهية يعني أقول الله تبارك وتعالى متخذ الله من ولد وما كان معه من إله فهذا فيه نفي الولد والشريك في الألوهية ثم استدل لما سبق في أول الآية من نفي الولد ونفي شريك في الألوهية بقوله تعالى إذا لا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب المختص بعلم ما غاب عن العباد وبعلم ما يشاهدونه وأما غيره فهو وإن علم شيئا من المشاهد فإنه لا يعلم الغيب وأما الله تبارك وتعالى فهو عالم الغيب والشهادة فتعالى تمزه وتقدس عما يشركون عما يشركون به فهو سبحانه المتعالم عن أن يكون له شريك في الملت لاتقذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصركون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون ينفي الله تبارك وتعالى في هذه الآية الآية أن يكون اتخذ ولدا أو أن يكون معه إله فيتأكد هذا النفي بدخول من في قوله من ولد وفي قوله من إله فمن في الموضعين لتأكيد النفي لأن زيادة حرف الجر في سياق النفي ونحوه تفيد التوكيد فهذه قاعدة زيادة حرف الجر في سياق النفي ونحوه تفيد التوكيد اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله فهذا لتأكيد النفي وقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد يعني مصطفى أحد يكون ولدا له لا عزيرا ولا المسيح ولا الملائكة ولا غيرهم لأنه الغني عن سواه وإذا انتفى اتخاذه الولد فانتفاء أن يكون والدا من باب أولى وقوله تعالى من إله إله بمعنى مألوك مثل بناء بمعنى مبني وفراش بمعنى مفروش فالإله بمعنى المألوه أي المعبود المتذلل له يعني ما كان معه من إله الحق أما الآلهة الباطلة فهي موجودة لكن لكونها باطلة كانت كالعدر فصح أن يقال ما كان معه من إله لأنه قد يقول بعض الناس وما كان معه من إله ولكن هذه الألهة تعبد من دون الله تبارك وتعالى والناس عبدوا الأصنام وما زالوا بل عبدوا الشيطان من دون الله تبارك وتعالى فكيف يقال وما كان معه من إله هذه آلهة باطلة ما كان معه من إله حق لأنه هو الإله الحق المتفرد بالألوهية وحده سبحانه أما الآلهة الباطلة في موجودة ولكن لكونها باطلة فهي كالعدم لكونها باطلة كانت كالعدم فصح يقال ما كان مع الله من إله إذا يعني لو كان معه آلهة كما يقول المشركون لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض لو كان هناك إله آخر يساوي ربنا تبارك وتعالى كان له ملك خاص ولله ملك خاص يعني لم فرض كل واحد منهما بما خلق قال هذا خلقي الهو لي وكذلك الآخر يقول هذا خلقي هو لي وحينئذ يريد كل منهما أن يسيطر على الآخر كما جرد به العادة فملوك الدنيا كل واحد منهم يريد أن يسيطر على الآخر وتكون المملكة كلها له وحينئذ إما أن يتمنعه فيعجز كل واحد منهما عن الآخر وإذا عجز كل واحد منهما عن الآخر من صح أن يكون واحد منهما إله لأن الإله لا يكون عاجزا هذا يسميه العلماء بدليل التمانع وهو نفي أن يكون مع الله تبارك وتعالى إله فإذا انتفى أن يكون معه إله يعني أن يكون في الكون إلهان انتفى أن يكون هناك أكثر لأنه إذا انتفى أن يكون في الكون إلهان فأن يكون ثلاثة يكون منتفيا من باب أولى لأنه لا يصح أن يوجد إلهان لماذا؟ كما قال الله تبارك وتعالى وما كان معه من إله إذن لو كان معه إله كما يقول المشركون لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض والآن هذا الكون يشهد بهذا الأثر الذي هو من الحكمة والذي هو من العلم والقدرة والذي هو من الإرادة بالتقصيص في هذه المخلوقات هذا الكون في هذا النظام البديع الذي هو عليه يدل على أن الإنه الذي خلقه إناه قادر عليم حكيم مريد يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فهذا دل على أنه لا يمكن أن يكون هناك إلها لماذا؟ كما قال الله تبارك وتعالى لو كان هناك إله آخر يساوي الله تبارك وتعالى لكان له ملك خاص ولله ملك خاص يعني لم كل واحد منهما بما خلق قال هذا خلق وقال الآخر هذا خلق هذا لا تجد له أثراً في هذه الدنيا وإنما تجد هذا النضال وحينئذ لو كان هناك إلهان يريد كل منهما أن يسيطر على الآخر كما جرت به العادة فملوك الدنيا كل واحد منهم يريد أن يسيطر على الآخر وتكون المملكة كلها له حينئذ لو أنه وجد مع الله تبارك وتعالى إله فإما أن يتمانعا يعني كل يريد أن يفعل شيء. وهذا يريد أن يفعل شيئا بضد ما يريده الآخر فلا هذا ينفذ ما يريد ولا هذا ينفذ ما يريد فيتمانع الوجود للمراد من كل منهما إما أن يتمانع فيعجز كل واحد منهما عن الآخر وإذا عجز كل واحد منهما عن الآخر ما صح أن يكون واحد منهما إلها لأن الإلهة لا يكون عاجزا وإما أن يعلو أحدهما على الآخر فالعالي هو الإله والذي غلب لا يكون إلها فترجع المسألة إلى أنه لا بد أن يكون للعالم إله واحد ولا يمكن أن يكون للعالم إلهان أبدا لأن القضية لا تخرج من هدين الاحتمالين إما أن تنفذ إرادة كل يعني كل منهما تنفذ إراداته فكيف تنفذ الإرادة مع التضاب حينئذ لا يستطيع واحد منهما أن يسيطر على الآخر ولا أن ينفذ إرادته على الآخر فيحدث التمانع فإذا وقع التمانع لم يوجد شيء ويكون كل منهما عاجزا عن الآخر فلا يصح أن يكون واحد منهما إله لأن الإله لا يكون عاجزا وإما أن يعلو أحدهما على الآخر فالذي يعلو أمره وتنفذ إرادته على الآخر هو الإله والآخر لا يصح أن يكون إله هذا يسمى بدليل التمام. في الحالة الأولى وهي أن يعجز كل واحد منهما على الآخر لا يوجد في الكون شيء لأن هذا يريد أن يخلق السماء وهذا لا يريد سماء وهذا يريد أن يخلق الإنسان على صورة بعينها على حسب إرادته والآخر يريد أن يفلوقه على صورة الأخرى يعني يريد أن يخلق هذا الإنسان ذكرا والآخر يريد أن يخلقه أمكا فلهذا تنفذ إرادته ولهذا تنفذ إرادته فيقع هذا التمانع حينئذ لا يوجد في الكون شيء ولكن هذا الكون موجود وبهذا النظام البديع فدل على أن الخالقة نفذت إرادته ووقع التخصيص بوجود هذه الممكنات على حسب تلك الإرادة ووجدت تلك الممكنات بقدرته بمشيئته فأوجد الله رب العالمين هذا الكون على هذا النحو إذا لا تمنع هناك شيء آخر أنه لو وجد إلهان إما أن تعلو إرادة أحدهما على الآخر فحينئذ يكون الذي علت إرادته والذي غلب وعلى على الآخر هو الإله وأما الثاني فلا يصح أن يكون إله فترجع المسألة إلى أنه لا بد أن يكون للعالم إله واحد ولا يمكن أن يكون للعالم إلهان أبدا لأن القضية لا تخرج عن هذين الاحتمالين كما أننا أيضا إذا شاهدنا الكون علويه وسفليه وجدنا أنه كون يصدر عن مدبر واحد وإلا لو كان فيه تناقض فأحد الإلهين يقول مثلا أنا أريد الشمس تخرج من الغرب والثاني يقول أريدها تطلع من الشرق اتفاق الإرادتين بعيد جدا ولا سيما أن المقام مقام سلطة فكل واحد يريد أن يفرض رأيك وأن ينفذ إرادته معلوم أننا لا نشاهد الآن الشمس تطلع يوماً مع هذا ويوماً مع هذا أو يوماً تتأخر لأن الثاني منعها ويوما تتقدم لأن الأول أمر الثاني بإخراجه لا تجد هذا في كون الله تجد الكون كله واحدا متناسباً متناسقا مما يدل دلالة ظاهرة على أن المدبر له واحد وهو الله عز وجل فبين الله سبحانه وتعالى بدليل عقلي أنه لا يمكن التعدد إذ لو أمكن التعدد لحصل هذا لم فصل كل واحد عن الثاني وذهب كل إله بما خلق وحينئذ إما أن يعجز أحدهما عن الآخر وإما أن يعلو أحدهما الآخر فإن كان الأول وعجز أحدهما عن الآخر لم يصلح أي واحد منهما للألوهين يعني كل منهما يعجز عن الآخر فلا هذا يصلح أن يكون إله ولهذا يصلح أن يكون إله وإن كان الثاني يعني على أحدهما على الآخر فالعالي هو الإله وحينئذ يكون الإله واحدا فهذا قول ربنا تبارك وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وما كان معه من إله من لتأكيد النفس وما كان معه من إله إذن يعني لو كان كما يقول المشركون مع الله تبارك وتعالى آلهة أخرى لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض ولكن أنت ترى الكون على هذا النحو من النظام وتجد عدم الاختلال فيه فدل على أن الإله واحد لا شريك له فإن قيل ألا يمكن أن يصطلحه وينفرد كل واحد بما خلق فالجواب أنه لو أمكن ووقع لنجم أن يختل نظام العالم ثم إن صلاحهما لا يكون إلا لخوف كل واحد منهما من الآخر وحينئذ لا تصلح الربوبية لواحد منهما لعجزه عن مقاومة الآخر هذا الدليل الذي مر دليل عقلي هو نقلي لأنه أتى في كتاب الله تبارك وتعالى ولكنه كما ترى دليل عقلي يخاطب العقل يقول له الباحثون في أمور العطائد هو دليل التمانع لا نخرج عن هذا الذي ذكره الله رب العالمين في كتابه العظيم في الاستدلال بهذا الذي ذكره الله رب العالمين في هذه الآية لأنه ظل أقوام كثيرون في مسألة الأدلة العقلية وخرجوا منها إلى علم الكلام ولكن الأمر كما ترى واضح جدا كأنه يخاطب العقل الفطري الغريزي الذي دعاه الله رب العالمين في الإنسان مخاطب كما ترى فكل أحد آتاه الله رب العالمين عقلا يشهد بأنه لا يمكن أن يوجد إله مع الله وما كان معه من إلى إذن لنهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون يعني تنزيه لله عزوجل أما يصفوه بهم الملحدون المشركون الذين يقولون في الله سبحانه ما لا يليق به عالم الغيب والشهادة الغيب ما غاب عن الناس والشهادة ما شهده الناس عالم الغيب والشهادة فسبحان الله عما يصفون عالم عالم الغيب والشهادة بدل من لغض الجلالة سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة الغيب ما غاب عن الناس والشهادة ما شهده الناس والغيب غيبان غيب مطلق وهو ما غاب عن جميع الخلق لا يعلمه إلا الله والثاني غيب مقيد وهو ما علمه بعض المخلوقات من الجن والإنس والملائكة فهو غيب عمن عم غاب عنه وليس هو غيبا عمن عم شهد فهذا يكون غيبا مقيدا فالغيب غيبان غيب مطلق وهذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى وهو ما غاب عن جميع الخلال والثاني غيب مقيد وهو ما علمه بعض المخلوقات مما علمهم الله تبارك وتعالى إياه من الملائكة من الجن من الإنس فهو غيب عما غاب عنه ولكنه شهادة بالنسبة لمن علمه هذا يسمى بالغيب المقيم عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون تعالى يعني ارتفع وتقدس وتنزه عما يشركون به من الأصنام التي جعلوها آلهة مع الله تبارك وتعالى في هاتين الآيتين من صفات النفية تنزه الله تبارك وتعالى عن اتخاذ الولد الذي وصفه به الكاثرون وعن الشريك له في الألوهية الذي أشرك به المشركون فأنت إذا نظرت في الآياتين ما اتخذ الله من ولد هذه صفة منفية أن الله تبارك على نفى عن نفسه الولد وما كان معه من إله ونفى الإله والشريك ثم أتى بالدليل العقلي إذن ذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على باق سبحان الله عما يصفون فهاتان صفتان سلبيتان منفيتان نفى الله تبارك وتعالى الولد ونفى الله رب العالمين الشريك في الألوهية لماذا؟ لمحض النف القاعدة كما مر كثيرا أن الصفات المنفية إنما تذكر لا لمحض النف وإنما لإثباتك ما للضب فالله رب العالمين نفى عن نفسه الولد ونفى عن نفسه الشريك في الألوهية لكمال غناه وكمال ألوهيته وكمال ربوبيته لكمال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى نستفيد نحن من الناحية المسلكية أن الإيمان بذلك يحمل الإنسان على الإخلاص لله عز وجل لأن الله تبارك وتعالى هو صاحب الكمال المطلق وصاحب الغنى المطلق تبارك وتعالى وهو سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى لكمال غناه وكمال ربوبيته وكمال ألوهيته وكمال أسمائه وصفاته لم يتخذ ولدا سبحانه وتعالى وليس له شريك في الملك ليس له شريك في الربوبية وليس له شريك في الألوهية فإذا آمنا بذلك حملنا ذلك على الإخلاص لله رب العالمين ثم ذكر رشيد الإسلام رحمه الله الآية الحادية عشرة التي استدل بها على صفة منفية عن الله تبارك وتعالى قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون نهى ربنا تبارك وتعالى عن ضرب الأمثال له سبحانه ضرب المثل هو تشبيه الله جل على بخلقه وتشبيه حال بحال يعني أن تضرب المثل أصلا أن تشبه حالا بحال كان المشركون يقولون إن الله أجل من أن يعبده الواحد منا فلابد من اتخاذ واصفة بيننا وبين فكانوا يتوسلون إليه بزعمهم بالأصنام وغيرها تشبيه لو بملوك الدنيا فهذا ضرب المثل تشبيه حال بحال ضرب المثل في أصله هو تشبيه حال بحال يقول الله تبارك وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم أنه لا مثل له وأنتم لا تعلمون يعني يا من تضربون له الأمثال وتشبهون حالاً بحال الله رب العالمين يعلم أنه لا مثل له ولكن أنتم لا تعلمون فنهى الله رب العالمين عن ضرب الأمثال له سبحانه وضرب المثل في أصله هو تشبيه حال بحال كيف تنزله هنا على فعل المشركين مع الله رب العالمين كان المشركون يقولون إن الله أجل من أن يعبده الواحد منه فلابد من اتخاذ واسطة بيننا وبينه فكانوا يتوسلون إليه بالأصنام وغيرها يعبدونها من أجل أن تقربهم إلى الله زلفا تشبيها له بملوك الدنيا وأنهم لا يستطيعون الوصول إلى ملوك الدنيا من غير وصائق توصلهم إلى أولئك الملوك ولكن نرى الله رب العالمين عن ذلك فقال جل قدرته فلا تضربوا لله الأمثال وهذا نهي لهم أن يشبهوه بشيء من خلقه لأنه سبحانه له المثل الأعلى الذي لا يشركه فيه مخلوق. ولا يجوز أن يستعمل في حقه تعالى من الأقيسه ما يقتضي المماثله أو المساواه بينه وبين غيره، قياس التمثيل وقياس الشمول، وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى، يستعمل في ذلك قياس الأولى، الذي مضمونه أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص. بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق فالخالق أولى أن يتصف به لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يتصف به لكان في الممكنات من هو أكمل منه وهذا محال وكذلك كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه قد مر اعتراضنا على تسمية بقياس الأول لا نسمي قياساً أصلاً والأول ألا يسمى بقياس الأول حتى لا يدخل القياس في السنة يعني في الاعتقاد القياس لا يدخل في الاعتقاد ليس في الاعتقاد قياس ولكن لا مشاحة في نصه ولكن ما يزال الاعتراض قائمة يستعمل قياس الأول لا يستعمل قياس التمثيل ولا قياس الشمول وإنما يستعمل في حق الله تبارك وتعالى كما يقول أهل العلم أو بعضهم قياس الأول ما هو قياس الأولى مضمونه أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجود اتصف به المخلوق فالخالق أولى أن يتصف به لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال معلوم أن المخلوق أحيانا تكون صفة كمال في حقه صفة نقص بالنسبة لخالقه كما مر ذكر ذلك، لأن الإنسان من صفات الكمال في أن ينام، لأنه إذا لم ينم مطلقا يكون مريضا ومن صفات الكمال في الإنسان أن يأكل ويشرب فإذا قطع الإنسان عن الطعام والشراب عد مريضا وكانت صفة نقص فيه. إذا فمن صفات الكمال في الإنسان في المفلوك أن يأكل وأن يشرب وأن ينام هذا لا يمكن أن يوصف به الله تبارك وتعالى. كذلك من صفات الكمال بالنسبة لله تبارك وتعالى أنه جلت قدرته لا تأخذه سنة ولا نوم وأنه تبارك وتعالى يطعم ولا يطعم وأنه الصمد الذي لا جوف له في أحد كفاسير السلف وهو تفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما للصمد فإذا ليس كل كمال يوصف به المخلوق يوصف به ربنا تبارك وتعالى بل إن من الكمال في حق المخلوق من الكمال في حق المخلوق ما يكون نقصا في حال وصف الله تبارك وتعالى بي. ومن أيضا صفات النقص في الإنسان ما هو صفات كمال للخالق العظيم التكبر صفة نقص في الإنسان التعزز والتعظم والتعاظم هذا كله من صفات النقص في الإنسان فإذا تكبر الإنسان فهذه صفة نقص فيه وهي صفة كمال لله الكبرياء صفة كمال لله رب العالمين والإنسان إذا تكبر عد ناقصا في هذه الصفة لأنها صفة لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى فالقول في القياس الأولى هذا ينبغي أن يكون محررا على هذا النحو لأنه ليس كل كمال يمكن أن يوصف به المخلوق أو يوصف به المخلوق يصح أن يوصف به ربنا تبارك وتعالى ولا كل نقص يتنزه عنه المخلوق من ذي أن يتنزه عنه الخالق العظيم ليس كل نقص يتنزه عنه المخلوق يكون صفة نقص لله رب العالمين كالكبرياء هذه صفة نقص ينبغي أن يتنزه عنها المخلوق فلا ينبغي للعبد أن يتتبخ ولكن هذه صفة كمال لله رب العالمين فلا بد أن يكون ذلك مما يعد كمالا بالنسبة لله رب العالمين وليس على إطلاق الآية فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم أنه لا مثل له وأنتم لا تعلمون هذا تعليل للنهي المذكور ووعيد على المنهي عنه أي إنه يعلم ويشهد أنه لا إله إلا هو وأنتم بجهلكم تشركون به غيره إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون هذا فيه تهديد هذا فيه التهديد من الله تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون هذا تعليل للنهي المذكور فلا تضربوا لله الأمثال لماذا أتى بالتعليل بتعليل النهي؟ وهو قوله جلت قدرته وقد نهانا عن ضرب الأمثال له فلا تضربوا لله الأمثال لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يعلم وأما أنتم فلا تعلمون إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون هذا تعليم للنهي المذكور في قوله فلا تضربوا لله الأمثال وهذا أيضا وعيد على المنهي عنه إن تورط فيه أحد أي إنه يعلم ويشهد أنه لا إله إلا هو وأنتم بجالكم تشركون به غيره فالله عز وجل يعلن النهي الذي ذكره ثم يشرب هذا التعليل معنى الوعيد ومعنى التهديد لمن ضرب لله رب العالمين المثل لا تجعلوا لله مثلا فيأتي منكم مثل هذا القول مثل الله كمثل كذا وكذا أو تجعلوا لله تبارك وتعالى شريكا في العبادة إن الله يعلم وأنتم لا تعلموا يعني هو سبحانه وتعالى يعلم بأنه ليس له مثل وقد أخبركم بأنه لا مثل له في قوله تعالى ليس كمثله شيء وقوله ولم يكن له كفوا أحد وفي قوله تعالى هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له سميا؟ وما أشبه ذلك فالله يعلم أنكم لا تعلمون قد يقال إن هذه الجملة تتضمن الدليل الواضح على أن الله ليس له مثل وأنها كضرب المثل في امتناع المثل لأننا نحن لا نعلم والله يعلم فإذا انتفى العلم عنا وثبت لله تبارك تعالى فأين المماثلة هل يماثل الجاهل من كان عالما ويدلك على نقص علمنا أن الإنسان لا يعلم ما يفعله في اليوم التالي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وأن الإنسان لا يعلم روحه التي بين جنبين وأسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما زال الفلاسفة والمتفلسفة وغيره يبحثون عن حقيقة هذه الروح ولم يصلوا إلى حقيقته مع أنها هي مادة الحياة وهذا يدل على نقصان العلم في المخلوق ولهذا قال تعالى وما أُوْتِيْتُمْ من العلم إِلَّا قَلِيمًا وهذا الذي ذكره الشيخ بسطه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية كما مر ذلك ذلك في الأمثال التي ضربها رحمة الله عليه فإن كيف تنمع بين هذه الآية فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وبين قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فالجواب أنه هناك يخاطب الذين يشركون به في الألوهية فيقول فلا تجعلوا لله أندادا يعني في العبادة والألوهية وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الربوبي بدليل قوله يا أيها الناس عبضوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يعني وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الرضوفية لأنه هو الخالق العظيم وهو الرزاق الكريم وهو الذي يدبر أمور العالم العلوي والعالم الشفلي كما تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فخاطب الله رب العالمين الذين يشركون به في الألوهية فيقول فلا تجعلوا لله أندادا يعني في العبادة والأنوية وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الربوضين فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الربوضين بعد أن شاق الآياتين أما هنا فهذا في باب الشفاة فلا تضربوا لله الأمثال فتقول مثلا إن هذا الله مثل يد كذا وإن وجه الله مثل وجه كذا وإن نات الله مثل أذات الفلانين وما أشبه هذا لأن الله تعالى يعلم وأنتم لا تعلموا وقد أخبركم بأنه لا مثيل له فهذه كما ترى في مجال وهذه في مجال آخر فقوله تعالى فلا تضربوا لله الأنفال إن الله يعلم وأنتم لا تعلموا في باب الصفات أخبركم الله رب العالمين أنه لا مثل وأنتم لا تعلمون ذلك فتجعلون لله تبارك وتعالى النتيل بجهلكم وأما قوله تعالى فيما أثبته من العلم لهم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون أنه لا مثل له في الربوبي هذه في باب وهذه في باب آخر أو يقال إن إثبات العلم لهم خاص في باب الربوبي ونفه عنهم خاص في باب الألوهي حيث أشرقوا بالله فيها فنزلوا منزلك الجنة هذه الآية تتضمن من الكمال كمال صفات الله تبارك وتعالى حيث إنه لا مثيل له الفائدة المثلية التي تؤخذ من الآية هي كمال تعظيمنا لربنا جل وعلا لأننا إذا علمنا أنه لا مثيل له تعلقنا به رجاء وخوف وعظمناه وعلمنا أنه لا يمكن أن يماثله سلطان ولا ملك ولا وزير ولا رئيس مهما كانت عظمة ملكهم ورئاستهم ووزارتهم لأن الله سبحانه ليس له منه. ثم ساق شيخ الإسلام الآية الثانية عشرة في الآيات التي ذكرها وساقها لإثبات الصفات المنفية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 هذه الآية هي آية المحرمات الخمس وهذه المحرمات الخمس محرمة تحريما أصليا في جميع الشرائع وهي أصول الجنايات فهذه المحرمات الخمس هي أصول الجنايات فالجنايات محصورة في خمسة أنواع أحدها الجنايات على الأنساء وهي المرادة بالفواحش قل إنما حرم ربي الفواحش الفواحش جمع ساحشة وهي ما عظم جرمه وذنبه وفحشه كالكبائر التي بلغت الغاية في الفحش كالزنا وعمل قوم لوط وما أشبه فهذه هي الفواحش جمع ساحشة ما عظم جرمه وعظم ذنبه وفحشه كالكبائر التي بلغت الغاية في الفحش فحرم الله رب العالمين الفواحش هذه من ألواع الجنايات ومن أصول الجنايات وهي الجنايات على الأنسان حرمها ربنا تبارك وتعالى وهي المرادة بالفواحش والثانية الجنايات على العقول وهي المشار إليها بالإثم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثمان فحرم الله رب العالمين الإثم وهذا من الجناية على العقل فهذا أشير إليه بقوله تعالى والإثم وثالث أصول الجنايات الجنايات على النفوس والأموال والأعرار وإليها الإشارة بالبغي والإثم والبغي بغير الحق وهو تعدي على الناس في ذمائهم وأموالهم وأعراضه البغي التعدي على الناس في ذمائهم وأموالهم وأعراضه فهذا من أصول الجنايات وهي الجنايات على النفوس والأموال والأعراض فأشار إليها بالبغض رابعها الجنايات على الأديان وهي من وجهين الجنايات على الأديان من وجهين الوجه الأول طعن في توحيد الله والثاني القول على الله تبارك وتعالى بلا علم فذكر الله رب العالمين الأصلين من أصول الجنايات في قوله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فنفى ونها ربنا تبارك وتعالى أن يشرك به تبارك وتعالى ما لم ينزل به سلطانا والشرك دعوة الله تبارك وتعالى ودعوة غيره معه الشرك دعوة الله ودعوة غير الله مع الله هذا وشرك فالشرك هنا ليس بمعنى الكفر بالله تبارك وتعالى وبمعنى أنه لا يدعى الله تبارك وتعالى أص부 بل يدعى الله تبارك وتعالى ويدعى مع الله تبارك وتعالى غيره. فاقولوا الله تبارك وتعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهو أصل الشرك والكفر. القول على الله بلا علم وأصل الشرك وأصل الكفر. هذه المحرمات التي ذكرها الله رب العالمين في هذه الآية التي تعرف بآية المحرمات الخمس. محرمة تحريما أصليا في جميع الشراء هذه المحرمات ذكرها الله رب العالمين مرتبة ترتيبا تصاعديا فبدأ بأسهلها وربع بما هو أشد تحريما من ذلك ثم ختم ربنا تبارك وتعالى بالقول على الله بلعب فجعل الله تبارك وتعالى هذه المحرمات مرتبة على هذا الترتيب قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما ظل والاثن والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم هذه المحرمات مرتبة هذا الترتيب أذبر المحرمات في جميع الشرائع القول على الله بلا علم وهو أيسر الأشياء على الناس الآن. أن يقولوا على الله تبارك تعالى ما لا يعلمه وهو أكبر المحرمات في جميع الشرائع القول على الله تبارك وتعالى بلا علم هو أصل الشرك وأصل الكفر وأصل البدعة أن يقول الناس على الله تبارك وتعالى بلا علم هذا هو أصل الشرك والكفر والبدعة وهو أكبر المحرمات تحريما في جميع الشرائع قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو قل معلنا للناس يا محمد صلى الله عليه وسلم إنما أداة حصر وذلك لمقابلة تحرين من حرم ما حل الله تبارك وتعالى قل إنما حرم بمعنى منع أصل المادة من الحائي والرائي والميم تدل على المنع منه حريم البيئة للأرض التي يحمي البئر وتكون حوله لأنه يمنع هذا الحريم للبئر يمنع من التعدي عليه قل إنما حرم أي منع قل إنما حرم ربي الفواحش جمع فاحش وهو الذنب الذي يستفحش مثل الزنا وعمل قوم الوقت الزنا قال الله تبارك وتعالى فيه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحش فنص على أنه فاحش وأما في عمل قوم الوط فقال لوط لقوم أتعدون الفاحشة من الزنا أن يتزوج الإنسان امرأة لا تحل له لقرابة أو رضاع أو مصهرة قال تعالى وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكْحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقَةً وَسَاءَ سَبِيلٍ بل إن هذا أشد من الزنا أن ينكح الرجل امرأة لا تح يعني محرمة عليه لخرابة أو لرضاع أو لمصهرة هذا النكاح أشد من الزنا لماذا؟ لأن الله رب العالمين وصفه بثلاثة أوصاف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل وفي الزنا وصفه الله رب العالمين بوصفين إنه كان فاحشة وساء سبيل فدل على أن الرجل إذا نكح امرأة لا تحل له لقرابة أو رضاع أو مصاهرة فهذا أشد من الزن وأما قوله تعالى ما ظهر منها وما بطن قيل إن المعنى ما ظهر فحشه وما خفيا وقيل المعنى ما ظهر للناس وما بطن عنه باعتبار فعل الفاعل لا باعتبار العمل أي ما ظهره الإنسان للناس وما أبطنه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن يعني ما ظهر فحشه وما خفي فحشه فلم يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن يعني ما ظهر للناس وما بطن عن الناس فاستقفى به العبد عن الناس فهذا باعتبار الفاعل لا باعتبار العمل أي ما أظهره الإنسان للناس وما أطنع والإثم والبغي بغير الحق فحرم الإثم والبغي بغير الحق الإثم المراد به ما يكون سببا له من المعاصي، وقد مر أنه قد أشير بالإثم للجنايات على العقول، وأما البغي فالعدوان على الناس، على دمائهم، على أموالهم، على أعراضهم. قال تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. وفي قوله والبغي بغير الحق في قوله تعالى والإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والإذن والبغي بغير الحق قد يقول لك إنسان هل هناك كثمان بغي بغير الحق وبغي بالحق فحرم الله رب العالمين البغي بغير الحق وحل البغي بالحق قوله تعالى والبغي بغير الحق إشارة إلى أن كل بغي فهو بغير حق وليس المراد أن البغي ينقسم إلى كثمان بذي بحق وبذي بغير حق لأن البغي كله بغير حق هذا ما يسميه أهل العلم ومعرفته ضرورية يسميه أهل العلم بالصفة الكاشفة لأن كثيرا من الاعتراضات تروج على كثير من أهل العلم بسبب عدم المعرفة بهذا الأمر ولو عرف الصفة الكاشفة وعرف تعريف الصفة الكاشفة لاستطاع أن يرد عند الاعتراض عليه. لأنه يقلق قول الله تبارك أتعالي والبغي بغير الحق إذا حرم الله البغي بغير الحق وأحل البغي بالحق فهل هناك بغي بحق وبغي بغير حق تقول لا هذا ما يسميه العلماء بالوصف الكاشف الصفة الكاشفة الصفة الكاشفة يعني الصفة المبينة تكون كالتعليل لبوصفها فالصفة الكاشفة يصف المبينة التي تكون كالتعليل للموصوف التي تكون بالتعليل بالموصوف والبغي بغير الحق لأنه لا يوجد بغي إلا بغير حق فإشارة إلى أن كل بغي فهو بغير حق فهذه صفة كاشفة فبينت أن البغي لا يمكن أن يوصف إلا أنه بغي بغير حق هذه تسمى بالصفة الكاشفة وتكون كالتعليل للموصوف. تكون كالتعليل للموصوف. قال تعالى وأن تشرفو بالله ما لم ينزل به سلطان وهذه معطوفة على ما سبق. يعني وحرم ربيا أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. يعني أن تجعلوا له شريكا لم ينزل به سلطان أي حدّة. وسميت الحدة سلطانا لأنها سلطة للمحتجب. هذا القيد. ما لم ينزل به سلطان. تقول فيه أيضا ما يقال في قول الله تبارك تعالى والبغية بغير الحق. وأنت شركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. لأنه قلت وأنت شركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. فهل هنالك شرك قد نزل الله به سلطان وشرك لم ينزل الله به سلطان؟ تقول أي حد؟ هذا يقال له القيد الكاشف القيد الكاشف أو الصفة الكاشف التي تكون كالتعليل للموصوف وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، لأن كل من أشرك بالله فليس له سلطان ولا حجة بالشركة فهذا يقال له الوصف الكاشف وقوله تعالى وإن تقولوا على الله ما لا تعلمون يعني وحرم الله عليكم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون فحرام علينا أن نقول على الله ما لا نعلم سواء كان في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه أو شرعه تبارك وتعالى خمسة أشياء حرمها الله علينا وفيها رد على المشركين الذين حرموا ما لم يحرمهم الله إذا قال قائل أين الصفة السلبية في هذه الآية؟ في قوله تعالى كل إنما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هي قوله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فالثنتان جميعا من باب الصفات السلبية وأن تشركوا يعني لا تجعلوا لله شريك لماذا؟ لكمال ربنا تبارك وتعالى في ذاته وكماله في اسمائه والصفاته ولكماله في أفعاله فلا شريك له لا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في ألوبيته تبارك وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون كذلك صفة سلبية وهذا لكماله فإنه من تمام سلطانه ال لا يقول عليه أحد ما لا يعلم هذه فيها دقة عن الأولى الأولى فيها وضوح وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان ما لم ينزل به سلطان صفة كاشفة وقيد كاشف لأن كل من أشرت بالله فليس له سلطان بشركه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذه أيضا من الصفات السلبية. وذلك لكمانه تبارك وتعالى أنه من تمام سلطانه أن لا يقول عليه أحد ما لا يعلم الفائدة المسلطية من هذه الآية هي أن تجنب هذه الأشياء الخمسة من المحرمات الخمسة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة وصرح الله رب العالمين بتحريمها. قل إنما حرم ربيا قال أهو العلم إن هذه المحرمات الخمسة مما أجمعت الشرائع على تحريمها وقد استفاض الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الدندمة حول هذا التحريم بالدلالة على عظم جرم من يقول على الله رب العالمين ما لا يعلم أو أن يتكلم الإنسان بما لا علم له به في حق الله تبارك وتعالى في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه يدخل في القول على الله بغير علم تحريف نصوص الكتاب والسنة الصفات وغيره فهذا قول على الله بغير علم فإن الإنسان إذا حرف نصوص الصفات مثل أن يقول المراد باليدين النعم فقد قال على الله تبارك وتعالى ما لا يعلم من وجهيه نفى الظاهر بلا علم والظاهر أجماع عليه الأصحاب أجماع الأصحاب عليه قائل لماذا؟ لأنهم أهل اللغة وعندهم الصليقة اللغوية وفهموا من الآيات ظاهرها مع تفويض الكيفية إلى الله تبارك وتعالى ولو فهموا غير ذلك لنقل عنه، ولكن لم ينقل عنه إذا فيكون الأمر على ظاهره مع تفويض الكيفية لله رب العالم فهذا إجماع فإذا نفى الظاهر فإنه ينفيه بلا علم فإذا قال قائل المراد باليدين بل يداه مبسوطتان ينفقه كيف يشاء يقول المراد باليدين النعمة فيقال إنك قد نفيت الظاهر بلا علم فهذا قول على الله بلا علم من هذا الوجه وأما الوجه الثاني فهو أنه أثبت لله خلاف الظاهر بلا دليل فنفى الظاهر بلا علم وأثبت لله تبارك تعالى خلاف ما دل عليه ظاهر النص بغير دليل فهو يقول لم يرد الله كذا وأراد كذا فنقول هذا الدليل على أنه لم يرد كذا وعلى أنه أراد كذا فإن لم تأتي بالدليل فإنك قد قلت على الله ما لا تعلم هذه الآيات ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يذكر الصفات التي نفاها الله رب العالمين عن نفسه الصفات المنفية استخرج ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى فذكر ما ذكر من الآيات التي تدل على الصفات الثبوتية ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى ما ذكر من الآيات التي فيها نفي لصفات عن الله تبارك وتعالى وذلك لأن الله موصوف بكمال ضد تلك الصفات التي نفاه عن نفسه جل وعلا ثم ذكر رحمه الله تعالى الصفة العظيمة من صفات ربنا تبارك وتعالى الفعلية التي تتعلق بالمشيئة وهي صفة الاستواء على العرش وذكر الآيات التي ذكرها الله رب العالمين في كتابه العظيم وصرح فيها القرآن العظيم بهذا الأمر الكبير الذي وصف الله رب العالمين به نفسه وهو إثبات الاستواء في سبع آيات في كتاب الله تبارك وتعالى بلفظ واحد وهو استوى على العرش، فذكر الله رب العالمين ذلك في سبعة مواضع من كتابه العظيم بنظم واحد وهو استوى على العرش، فهذا نص في معناه الحقيقي لا يحتمل التأويل بمعنى آخر بوجه من المدح، فذكر الشيخ الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الآيات التي تدل على هذه الصفة. من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية ومعلوم أن هذا معترق قد ضل فيه من ضل من أهل الضلال من أهل التأويل ونفي الصفات عن ربنا تبارك وتعالى ممن لم يلتزموا قواعد السلف التي دلهم عليها الكتاب ودلتهم عليها السنة فضلوا ضلالا بعيدا وأصاب أهل السعادة من أتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمه الصراط المستقيم والمحدة البيضاء التي ليلها كنهارها أسأل الله رب العالمين أن يقيمنا عليها وأن يقبضنا عليها وأن يحشرنا في زمرت أهلها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم